بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين وَبِالْمَلَائِكَةِ وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة لَا الزكاة وهم بالآخرة هم يَشْقَىٰ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعمهون أولاهك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون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 وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُغْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ بِالْمَوْعِ وَالْعُلُو فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ المؤمنين وورث سليمان داود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 حتى إذا أتوا على وادي نمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحق منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلي برحمتك في عبادك الصالحين وَتَفَقَّدَ الطير فقال ما لِيَ لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 قال سَنَنْظُرَ أَصْدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَكُ إِنِّي أُلْقِيَ إلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واهتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 يرجع إليهم فلا نأتي أنهم بجنود الله قبل لهم بها ولا نخرج وَهُمْ منها ذلته وهم صاغرون. قال يا أيها الملاء أيكم يأتيني بعُشها قبل أن يأتوني مسلمين.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 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَدْخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ نُبْجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٌ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 وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقول أن لوليه ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن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 وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ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 amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzalalakum minas-samai ma'an fa anbatna bihi fa anbatna Belhum komuijatilun. Ammen jarla l-auppa paro, oa jarla hila laha, oa jarla laha, oa المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَجَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 بل الدارك علمهم في آخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد oعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما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 السماء والارض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ من ۖ نَّيُّكِذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا ۚ أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 غن الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء Sejätyfakubet uduhum finnariħaltu dizauna illa maa kun Inna ja mirtuan arbu daa obbaha di hilbeldatilla dihaa. Vamahaa warra hukullu muslimi. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا ضَلَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الحمد لله سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ